لَمَّا فَأْصَلَنَا قَالُوا تُبِ الْجُنُودَ فَإِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ سَامِعًا من وَالْمُغَفِّر إِنَّ نُجُومَ اللَّيْلِ إِذَا غَرَبَتْ ظُلُمَاتٌ فَزُرْ La la la كان كثيرا في ابن الله والله معافيرب ولم وَنثبِتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْ مَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَذْعَنُوا ولولا دفع الله الناس برضه برض لفسدت الأرض ذلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لذين ألقى